habibi habibi habibi ya ali habibi habibi habibi ya ali ya ali rouhi huwa taksurtak be danger full law betan bal sa3a ya ali ya kemayel ya ali rouhi huwa taksurtak be danger كن ابروحك يعني يا شريك الروح لا يغيب اسمك حبيبي روح على الروح حبك بكل المشاعر قلب بي شلتك بعيني مامي وانت شيلت الكون شلتك بعيني مامي وانت شيلت الكون habibi habibi habibi ya ali habibi يا حذر هدايا وجنالي العشاك شايل عيوني منجي لك وانكي لشوات يا علي اخذ نشوقي بالفرح لبعيد وافتح عيوني واشوف انصح انت العيد وافتحي عيوني واشوف انصح انت العيد Habibi ya Ali, Habibi, Habibi, Habibi ya Ali, Ma يا فجر للحب يا حذر قلبي بك يدور حبك بكل المشاعر زارعي المقبول هايمي بحبك يا غالي يا أبقى ليالنهار قلبي ينبض لك محبة يا والبي محتار قلبي ينبض لك محبة يا والبي محتار امامي İmami, İmami ya Ali Habibi, Habibi, Habibi Habibi ya Ali Habibi, Habibi, Habibi Habibi, ya Ali Ya Ali, Mokhi, huwadak, sormtak, biya l-jumut Lugbet al-fali ya Ali, aki توني عن بتقضي ثاني ربع ساعه عليك يا يا تكون ولقيتك يا علي موجود شايل بعانك تعمه الهصير تنجو اشتعل روحك يا حادر شمع المسكين يا بحر جود كرامة والله يا بحسين يا بحر جود كرامة والله يا بحسين وسامي, وسامي وسامي وسامي يا علي حبيبي حبيبي حبيبي يا الهندسه الصوتيه والتوزيع علي المجد من ادا والالحان الملة كرار مالك الشمري الكلمات للشعر الحسيني بهاء العابدي صورتك بين الجفون لو يا علي يا كل عيون يا علي بروحي It's